الحمد لله الرحيم الغفور الرزاق الشكور هو الذي جعل لكم الأرض ذلولاً فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له بيده الأرزاق والأقدار والحياة والممات وإليه تصير الأمور واشهد ان نبينا محمدا عبده ورسوله ذو الخلق الكريم والعمل المبرور صلى عليه الله وملائكته والمؤمنون صلاه وسلاما دائمين الى يوم الحشر والنشور وعلى اله واصحابه والتابعين لهم باحسان اما بعد فإن تقوى الله عز وجل سببٌ لسعادة الدنيا والآخرة ونزول البركات وكثرة الخيرات فالزموا التقوى تفلحوا وترزقوا وتسعدوا قال الله تعالى ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركاتٍ من السماء والأرض وقال سبحانه ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ايها المسلمون طلب الرزق والسعي في الارض من اجل الكسب يشغل يشغل بال كثير من الناس ولا لوم عليهم في ذلك فقد قال الله تعالى هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور وقال سبحانه ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وكفى بالمرء إثما وكفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول وهذه الحياة الدنيا ميدانٌ للجد والعمل فلا مكان فيها لبطَّالٍ ولا لكسلان وكلٌّ من الغنى والفقر بقضاءٍ وقدر وهما فتنةٌ للعبد ولهذا كان من دعاء نبينا صلى الله عليه وسلم اللهم إني أعوذ بك من فتنة النار وعذاب القبر وعذاب النار وفتنة القبر ومن شرِّ فتنة الغناء ومن شرِّ فتنة الفقر رواه الترمذي والعبد مأمورٌ بفعل الأسباب مع أنه يؤمن بما بأن ما قضاه الله وقدَّره كائن لا محالة ومنه العمل والرزق والسعادة أو الشقاء ففي صحيح البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ان احدكم يجمع خلقه في بطن امه 40 يوما نطفه ثم يكون علقه مثل ذلك ثم يكون مضغه مثل ذلك ثم يبعث إليه الملك فيامر بكتب اربع كلمات ويقال له اكتب عمله ورزقه وشقي او سعيد الحديث والله تعالى هو الغني الواسع الرزاق الوهاب الحكيم في شرعه وقدره فيعطي لحكمه ويمنع لحكمه يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر انه بكل شيء عليم فسعه الرزق وضيق الرزق فضل من الله او امتحان لبعض عباده ولربما كان استدراجا وامهالا وعذابا لاخرين هذا ولقد أمرَ الله سبحانه بالأكل من الطيِّبات فقال يا أيها الناس كُلُوا مما في الأرض حلالًا طيِّبًا ولا تتَّبِعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدوٌّ مُبين وهذه أيها المسلمون بعضُ أسباب فتح الرزق من الرزاق سبحانه والله إذا أرادَ شيئًا جعل له سببا فمن أسباب الرزق إقامة الصلاة والعناية بها فهي أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين وهي عمود الدين قال سبحانه وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى قال الحافظ بن كثير رحمه الله لا نسألك رزقا نحن نرزقك يعني إذا قمت الصلاة أتاك الرزق من حيث لا تحتسب كما قال سبحانه ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب وقوله لا نسألك رزقا أي لا نكلفك الطلب ومن أسباب الرزق تقوى الله تعالى قال سبحانه ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب وقال ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض ومن الأسباب الجالبة للارزاق كثرة الاستغفار فينكسر العبد بين يدي ربه ويعترف بخطيئته وذنبه ويستغفر بلسانه وقلبه وأن استغفر ربكم ثم توبوا إليه يمتِّعكم متاعًا حسنا إلى أجلٍ مُسمَّى جاء رجل إلى الإمام الحسن البصري رحمه الله فشكى إليه الجدب والقحت فقال عليك بالاستغفار وشكى إليه آخر الفقر والحاجة فقال له الحسن استغفر الله وشكا إليه ثالث جفاف مزرعته فقال استغفر الله وشكا إليه رابع أنه لا يولد له فقال استغفر الله ثم تلا عليهم قول الله فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا أيها المسلمون ومن أسباب الرزق توكل العبد على الله وذلك باعتماد القلب على الله في كل شيء مع الثِّقة بالله وفعل السبب وفعل السبب المباح قال سبحانه إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجِلَت قلوبُهم وإذا تُلِّيَت عليهم آياتُ وزادَتهم إيمانًا وعلى ربِّهم يتوكَّلون الذين يُقيمون الصلاة ومما رزقناهم يُنفِقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم وفي سنن الترمذي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو أنكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا ومن أسباب جلب الرزق صلة الرحم ومنه بر الوالدين ففي الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال من أحبَّ أن يُبسَطَ له في رِزقِه وينسَأ له في أثرِه فليصِر رحمه وتكونُ صِلةُ الرحم بالمال وبالعونِ على الحاجة وبدفعِ الضرر وبطلاقةِ الوجه وبالدُعاءِ لهم وبالصَبْرِ على أذاهم ومن أسباب الرزق الإنفاقُ على الفقراء وفي أبوابِ الخير وفي سبيل الله لنصرِ دينِ الله قال سبحانه وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الْرَازِقِينَ وفي صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال قال الله تبارك وتعالى يا ابن آدم أنفق أنفق عليك وفي صحيح البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من يوم يُصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان فيقول أحدهما اللهم أعطي منفقًا خلفًا ويقول الآخر اللهم أعطي ممسكًا تلفًا فيا حسرة, فيا حسرةً على من يبخلون على الفقراء مما لله الذي آتاهم فضلًا عن من يبخل على زوجته وأولاده وهم أقرب الناس إليه فيمنعهم النفقة الواجبة لمأكل وملبس نعوذ بالله من الشح ومنع الحقوق ومن أسباب الرزق المتابعة بين الحج والعمرة روى الإمام أحمد والترمذي والنسائي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما يفهي الكير خبث الحديد والذهب والفضة وليس للحجة المبرورة ثوابٌ إلا الجنة ومن أسباب الرزق عمل المرء وسعيه إما بوظيفة أو مهنة كنجارةٍ أو زراعةٍ أو بيع أو شراء أو غير ذلك من الأسباب المباحة لكن مع الصدق والأمانة والنُصح في العمل قال النبي صلى الله عليه وسلم إن خير الكسب كسب يدي عاملٍ إذا نصح رواه الإمام أحمد وأنبياء الله ورسله عليهم الصلاة والسلام كانوا يعملون ويكتسِبون فزكريا كان نجَّارا كما في الصحيح وداود كان يصنع الدروع وفي صحيح البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما أكل أحدٌ طعامًا قط خيرا من أن يأكل من عمل يده وإن نبي الله داود عليه السلام كان يأكل من عمل يده وفي سنن ابن ماجة والترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه وإن ولده من كسبه وفي صحيح البخاري أنه صلى الله عليه وسلم قال ما بعث الله نبيا إلا رعى الغنم قيل وأنت قال نعم كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة وكذلك كان أصحاب رضي الله عنهم يعملون في مزارعهم ومنهم من كان يتاجر في الأسواق بصدق وأمانة وكانت نساءهم لربما اشتغلنا بالغزل والخياطة ونحو ذلك من الأعمال مع بعدهن عن مزاحمة الرجال كل هذا من أجل لقمة الحلال التي هي أشرف الخصال قال الأحوص قال لي الإمام سفيان الثوري عليك بعمل الأبطال الكسب الحلال والإنفاق على العيال وقال أبو قلابه أي رجل أعظم أجراً من رجل ينفق على عيال صغار يعفهم الله ويغنيهم الله به وفي السير للذهبي أنه رؤي بشر بن الحارث بعد موته فقيل ما فعل الله بك؟ قال غفر لي فقلت ما فعل بأحمد بن حنبل؟ قال غفر الله له قلت ما فعل بأبي نصر التمار؟ قال هيهات ذاك في عليين فقلت بماذا؟ قال بفقره وصبره على بنياته اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وبفضلك عن من سواك اللهم اجعلنا ممن توكل عليك فكفيت اللهم اكفنا كفاية من استكفاك واهدنا هداية من استهداك ووفقنا لمحبتك ورضاك وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أما بعد فاتقوا الله أيها المسلمون وتذكروا أن رزق الله لا يجره حرص حريص ولا يرده كراهية كاره فتوكلوا عليه واتقوه وأقيموا صلاتكم واستغفروه وصلوا أرحامكم وواسوفوا قراءكم وابذلوا الأسباب يؤتكم الله أجرًا حسنًا ويرزُقهم رزقًا طيِّبًا وهو خير الرازقين. أيها المسلمون من الناس من يُخِلُّ بعمله فيُعاقِبُه الله بنزعِ البركة ونقصِ المال إما أنه لا ينصحُ في عمله ولا يؤديه على الوجه المطلوب فمثلًا بعض المُوظَّفين لا يأتي لعمله إلا متأخِّرا ولربما خرج قبل نهاية الدوام وأعدادٌ من المسلمين ينتظرونه لإنجاز أعمالهم وهو لا يُبالي بذلك فمن أين تأتي البركة في مُرتَّب هذا ومنهم من يسعى جاهدًا إذا كان في وظيفةٍ معينة أو موقع معين أو مسؤولية لتعقيد معاملات المراجعين وحبسها أو المشقَّة عليهم ومثل هذا الصنف النكد حري أن تُصيبه دعوة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم حيث قال اللهم من ولي من أمور أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه ومن رفق بهم فرفق به ومن هؤلاء من يطلب رشوة لإنجاز معاملة هي من صميم وظيفته وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي أيها المسلمون ومن أسباب الرزق أن يتفرغ الإنسان لعبادة ربه فيؤد العبادة بخشوعٍ وحضور قلب وتعظيمٍ لهذه الشعائر التي أمر الله بها مع سعيه في الأرض وطلبه للرزق فهما لا يتعارضان روى الإمام أحمد والترمذي وابن ماجة والحاكم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى يقول يا ابن آدم تفرغ لعبادتي أملأ, أملأ صدرك غنى وأسُدَّ فقرك وإن تفعل ملأت يديك شغلاً ولم أسد فقرك ومما يفتح الله به الأرزاق للعبد أن يرحم الضعفاء وأن يُحسن إليهم كالنساء والأيتام والأرامل والأطفال والفقراء ففي صحيح البخاري عن مصعب بن سعد أن سعداً رأى أن له فضلاً على من دونه فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل تُنصرون وتُرزقون إلا بضعفائكم ومن أسباب جلب الرزق إلى النكاح كما قال الله تعالى وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم قال الصديق أبو بكر رضي الله عنه أطيعوا الله فيما أماركم به من النكاح ينجز لكم ما وعدكم من الغنى وقال ابن مسعود رضي الله عنه التمسوا الغنى في النكاح ومن أسباب الرزق حمد الله وشكره فإن الله يزيد العبد الشاكر قال سبحانه وإذ تأذن ربكم لإن شكرتم لأزيدنكم ومن أسباب الزيادة الأرزاق قضاء حوائج المسلمين والسعي في تفريج كربا كرباتهم ففي الصحيحين ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه وفي صحيح مسلم من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفَّسَ الله عنه كُربةً من كرب يوم القيامة ومن يسر على مُعسِر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة ومن ستر مسلماً ستره الله في الدنيا والآخرة والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه ومسكُ الختام دُعاءُ الله تعالى فهو عبادةٌ عظيمة وكثرة الصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فإنها سبب لكفاية الله العبد فإنها سبب لكفاية الله العبدَ ما أهمَّه وهي من أسباب قو... قضاء الحوائج وسبب لنفي الفقر إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلُّوا عليه وسلِّموا تسليماً اللهم صلِّ وسلم وبارك على محمد النبي الأمِّي وآله وأزواجه وذريَّته كما صلَّيت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد